بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلقه خلق أو ألهثنا إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن عن بالنصيه نصيتك وวิตن خطئه سيل يدعون ديه سنذون زبانيه كلا لا تطع هو السجد カラ الله com